فَأُلْقِي فِي قُلوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وَأَنَّ للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا 119. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره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 119. وعند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 110. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 اذْكُرُوا إِذْ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِ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 وَلَمْ أَنَّ مَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ مَنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَايِ أَوْ إِتْنَابِ عَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 تكون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون.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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فَجَعَلَهُ في جهنم أولئك هم الخاسرون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 شيء فأنا لله خمسه ولالرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أن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 ولو تواعدتم لاختلافتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا ليهلك من هلك عم بينه ليهلك من هلك عم بينه ويحيا من حي عم بينه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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَالنِّجَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَ لِنَكْصَعَ لَعَقِبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ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 وَإِيَّكُم مِنْكُمْ أَتُوِّيَ غَلْبُ الْفَنْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خَفَّ فَاللَّهُ عَنْكُمْ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَ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 اخذتم عذاب النذيب فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 إيَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِيَّاهُ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ